بسم الله الرحمن الرحيم جاء أيها النبي يتقل الله ولا تبعي كافر وينافر إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى ليتا إن الله كان تعملون وتوكل على الله وكذب ما كان الله من طلبين في جوزه. وما جعل ادفع لكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم بابائهم واحقروا عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاصحابكم في الدين ومواليكم وليت عليكم ما أخطتم به ولكن ما تعملت تدوركم وكان الله ربو رحيما كان في أولاد المؤمنين, من أولاد في دار المؤمنين إِلَّا الله المؤمنين والمهادرين معروفة. كان ذلك في التدار مسكورا وإذ أفضع من النبيين ميثاقهم ومنه ومن وإبراهيم وموسى وعيسى من مولم وأطلنا منهم ميثاقا غيرا لسأل الصادقين عن الكافرين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله عليكم جاءتكم عليهم فيها. إذ داركم جنود فأرسلنا عليهم بيحا وجنودا لم ترونها فكان الله بها تحبزون بصيرا إذ داركم من بردكم ومن أسهل منكم وإذ داركم أبطار وقلرت القلوب الحنابر وتقنون بالله الغنونا ناكت بكل المؤمنون وكل جنود شديدا وإذ يقوم المنابسون والذين في قلوبهم ممر ما وعلم الضابة إلا ربوها وإذ قال الخائفة منهم يا أهل يكيد الأرقام لكم فارفعوا ويستقل تليكم منهم النبي يقولون إن نبوتنا أغوة وما لنبع الله إني يليدون إلا فراء ولو تفلت عليهم من وما تلفتوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا آهد الله من قبلها يولون الأبزار وكان قل لن ينبعكم الكرار من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل الذي يحفركم من الله أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجبون لهم من دون الله عيلا ولا نفيرا قد لعن الله المعيحين منكم والقائلين لإطوانهم هلهم اللينا ولا لحونا بكة إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء القوت عليك ينظرون لليك تدور أحيوهم كالذي يبشى عليهم من الموت فإذا ذهب القلب فترقوكم بأجنة انتباه أشحة على القليل أولئك لم يؤمنوا فنحفظ الله أعمالهم وكان ذلك على الله يثيرا يحفظون الأحزار لن يذهبوا وإن الأحزار لن في الأحزار يرتونون أنهم في الأعراب يسهلون عن أنباركم ولو كانوا فيكم ما قادموا إلا قليلا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 ثم ان ينتظر وما رتلوا تبديلا بيده الله الصالحين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاءوا يدوب عليهم ان الله كان رسولا رحيما واتل الله الذين كفروا بغيرهم من ينالوا طيرا وتل الله المؤمنين الكتاب وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين بعضهم من اهل الكتاب من صياطهم. وَقَدْ رَأَى قُلُوبَهُمْ الرَّدَى بَيْنَمَا تَخْرُونَ وَتَأْكُلُونَ بَيْضًا وَأَوْعَدَهُمْ رَبُّهُمْ فَأَظْهَرَهُمْ فَأَمْطَرَهُمْ لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّذِيرُ كُن لِأَصْحَابِ الْقِنْتِ نِعْمَتَ الْحَيَاةُ الدنيا. إِن كنتم الْحَيَاةَ فَكَأَنَّهُمْ يَنُومُونَ وَلَكِنَّهُمْ يَرْتَقِبُونَ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنَّهُمْ لَتَرَبَّصُوا بِأَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُ الْعَذَابَ لِيَعْلَمَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يسيرا رَمِيَ قُنُثٌ مِنْكُنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُقْطِهَا نُقْطِهَا أَرَامَ رَتْعِينَ فَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا أَشْرَافَ النَّبِيِّ نستن كأحد مِنَ النِّسَاءِ الْتَطَيَّتُنَّ فَلَا تَقْحَلُ بِالْقَوْلِ فَلَا تَقْحَلُ بِالْقَوْلِ فَيَقْنُعَ وفرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يخلى في بيوتكن من الله والحكمة ان الله كان لطيفا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقانتين والقانتات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصابرات والهات والهاضين أبوا لهم والحافرين بروجهم والحافظات والزافرين الله كثيرا والزافرات أعدت الله لهم مغفرة وكبرا عظيما وما كان لمؤمن ولا اذا نتاقض الله ورسولهم أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم ومن يعمل الله ورسوله فقد ظل ضمالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنسك عليك دودك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى ديت منها وطرا زوجناك هالك إلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم بكي يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لذا قضوا منهن وطرا وكان أَمْرُ الله مفتولا ما كان على النبي من حرك فيما فَرَضَ الله له سنة الله بالذين قدروا من قبل وكان أمر الله قدرا مقتولا فالذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حديبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا الله وخاتما وكان الله بكل شيء عظيما يا أيها الذين آمنوا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بخرة وأطيلا هو الذي يصلي عليكم ومدار فكون يخرجكم من الظلمات الى النور وكان للمؤمنين رحيما فحيتهم يوم يلقى له سلام وأعدت لهم كريما يا أيها إنا أرسلناك جاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى, إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر بأن لهم من الله قبلا كبيرا ولا تطعي الكابرين والمنابعين وتعتباهم الله, الله يا أيها الذين آمنوا إذا <تصفيق> ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من حجة تعتدونها فمسعوهن وجرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي إنا أحملنا لك أسواجك الذي آبيت وجورهن <تصفيق> إنا أحذبنا لك أفوادك الذي آتيت أجورهن وما ملكت جمينك مما أباء الله عليك مما أباء الله عليك وبناك عمك وبنات عماتك وبنات طالك وبنات طالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة النبي إن أراد النبي أن يستنكحها لك من دون المؤمنين قد علمنا ما ضرطنا عليهم في أزواجهم وما ملتت أيمانهم لكي لا يكون عليك عرض وكان الله قطورا رحيما ترجي من تشاء منه وسوء إليك من تشاء ومن ممن عدلت فلا جناح عليك يَنقَضُّ ظَاهِرُهُ وَلَا يَخْضَنُ وَلَا الطِّينُ بِمَا آتَيْتُم كُلُّهُمْ وَاللَّهُ عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَا يَحِدُّهُ نِدَاءٌ إِنْ تبتل بهن من أزوار وَلَا أَنْتَ مِنْ وَلَا أَنْتَ مِنْ وَلَوْ حسنهن إلا مَا مَلَكَتْ يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تتفقوا بيوت النبي إلا أن لَكُمْ يخسن لكم إلى لَكُمْ غير نارين ولكن كما تعيتم وَلَا فإذا ضعنتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يخزي النبي منكم والله لا من الحق وَإِذَا تألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حداب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن كنتوا رسول الله ولا أن تنفعوا أسواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخوه فإن الله كان بكل شيء علما لا تنع النبي آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبنائهن ولا, أبنائهن ولا, أبنائهن ولا أبنائهن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 والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اتسبوا فقد احتملوا مهتانا وإثنا مبينا يا أيها النبي كل وبناتك ونتائي المؤمنين الذين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض فِي في المدينة لنطينك بهم ثم لا يتاورونك فيها إلا قليلا ملونين أينما تكفوا قفهوا وكفبوا تغتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن الله تبتيلا كسب جنات عن الساعة. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الظَّانِ وَمَا يُرِّيْكَ لَعَلَّ التَّاعَةَ تَكُونُ قَدِيبًا إِنَّ اللَّهَ يَعْنَ الْكَابِينَ وَأَعَفَّلَهُمْ سَعِيرًا فَالِكِينَ فِيهَا فَذَلَّا يَجِدُونَ وَجِيًّا وَلَا نَصِيرًا يوم تقلبوا دوهم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سابتنا وسبراءنا ربنا آتهم ضحيين العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدونكا فبرأوا الله, الله مما قالوا وكان عند الله وديها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويقفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاد بوجا عظيما إِنَّا عرضنا الأمانة على السماوات وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أن يحبنها واشفقن منها وعملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافعين والمنافقات والمشركين والمشركات ويكوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا